فالوضع او ذا صحه او فاسده لازال الحديث في بيان نوعي خطاب الشرع اذ هو ينقسم عند جماهير المصوريننا الى نوعين خطاب التكليف خطاب الاقتضائي واللفظي وإلى خطاب خطاب الوضعي فلما انهى ما يتعلق به تقسيم السداسي على مختارهم الناظم خلافا للمشهور اذ هو خمسة بزيادتي خلاف الأولى شرع في بيان ما يتعلق به خطاب الوضع قال أو سببا أو مانعا شرطا بدا يعني او بدا يعني ظهر او ورد كون الخطاب سببا هنيدن سببا هذا يكون مفعولا به لمصدر محذوف وليس للفعل المقدر لان الفعل مقدر لان الفعل مذكور هنا بدا اي ظهر ورد سببا اذا بدا سببا بدا كونه شيء سببا هنيد يعتبر مفعولا به لمصدر محذوف وشيء تقول خبرا للكون اذا قدرته الكون هنيد يكون خبرا للكون والكون مصدر هنيد يعمل عمل كان بمعنى انه يرفع اسمه وينصب الخبر قد بينا عند تعريف الحكم بما سبق ان خطاب الشرع اما اقتضائي أو وضعي السابق خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين أو بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع وعرفنا ما يتعلق بزياده الوضع وزياده الاقتضاء كل ذلك مرة معنا واغرى عنه قول صاحب الجمع من حيث إنه مكلف به من حيث إنه مكلف اذا زدت هذا القيد تحذف حينئذ بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع واذا حذفته حينئذ لابد من الاتيان بالاقتضاء أو التخير أو الوضع اذا الجمع بينهما هذا يعتبر حشوا يعني ذقيل حكم الشرع الخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به بالاقتضاء أو التخير أو الوضع هذا صار حشوا هذا لا يصح فيه في الحدود اما أن تحذف من حيث إنه مكلف وإما أن تحذف بالاقتضاء تذكر احدهما وتحذف الاخر وإذا نص عليه بالاقتضاء أو التخير أو الوضع حنئذ يكون الحد صريحا وأما من حيث إنه مكلف حنئذ يدل على الاقتضاء أو التخير أو الوضع يدل عليه ضمنا يدل عليه ضمنا والخلاف في زيادة الوضع كذلك مر معنا اذا خطاب الشرع نوعان والمراد بخطاب الشرع لما مر كلام الله تعالى ذو اللفظ والمعنى اما اقتضائي نسبة للاقتضاء أو الوضع هذا اعتباري أنه ماذا انهما متقابلان وان الاصل زيادة التخير وهو اما ان يكون من قبيل خطاب الطلب او لا فان كان الأول من خطاب الطلب فالطلب إما للفعل أو للترك وكل منهما اما جازم أو غير الجازم فان لم يكن طلبا كما مر بالامس فان لم يكن طلبا فهو اما تخيير او لا اذا خطاب الشرع اما يكون طلباً او لا فان كان طلبا اما يكون طلبا للفعل أو للترك وكل منهما اما جازم أو غير جازم هذا مر معنى بالأمس ومر معنى بالأمس حينئذ خطاب المتعلق بالطلب هو الخطاب التكليفي أو الاقتضائي أو اللفظي ما يقابله او لا هذا إما تخيير او لا فالاول الاباحه والثاني هو هو الوضع لان القسمه ثلاثيه فاذا علم الاول والثاني تعين حينئذ يكون الثالث يعني بالاستقراء خطاب الشرع اما اقتضاء او تخيير او وضع ولا رابع لها كما نقول الكلمه اما اسم واما فعل واما حرف لا رابع لها فاذا انتفى كونه الكلمه اسما وفعلا تعين تكون ماذا تكون إذا اذا اذا علم الاقتضاء وعلم التخيير عيند تعين ان يكون ماذا أن يكون ها ان يكون وضعا اما اقتضاء وإما تخير فإذا انتفى الاقتضاء فاذا ثبت الاقتضاء أو انتفى الاقتضاء لاقتضاء وانتفى التخيير عيند تعين أن يكون ماذا ان يكون وضعا كما لو اردنا نميز الكلمه اسما أو فعلا او حرفا فلم تقبل علامة الاسم ولا علامه الفعل عند ان تعيينكم يكون, يكون حرفا ان يكون حرفا كذلك هنا الشاء عنيد خطاب يكون دالا على الطلب او لا فان لم يكن دالا على الطلب اما يكون تخييرا او لا فان كان تخييرا فالاباحه يزاد على الاربعه السابقة طلب فعل جزما او لا حكمان ايجاب وندب طلب ترك كذلك مع جزم او لا كراهه او تحريم بقي ماذا هذه أربعة بقي الاباحه وهي حكم شرعي وان لم تكن حكما تكليفيا حينئذ إذا لم يكن اقتضاء لم يكن طلبا فإما ان يكون اباحه او لا فان كان يكون تخييرا او لا فان كان تخييرا فهو اباحه او لا نفسره بماذا بالوضع كما نفسر الحرف هناك بكونه لم يقبل علامه الاسم ولا علامه الفعل فتعين ان يكون الثالث لان خطاب الشرع باعتبار ما يرتبط بالمكلفين لا يخرج عن هذه الانواع الثلاثه وهي الاقتضاء التخيير الوضع فإذا لم يكن اقتضاء ولا تخييرا تعين ان يكون الوضع اذا فان لم يكن طلبا فهو اما تخير او لا والاول الاباحه وهي حكم شرعي على الصحيح وان لم تكن حكما تكلفيا والثاني هو الحكم الوضعي الثاني الذي قابل التخير هو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الأسباب والشروط والموانع وكون الفعل إعادة أو قضاء أو أداء أو رخصه أو عزيمه على خلاف في انواع الحكم الوضعي المجمع عليه ثلاثة وما عداه فهو مختلف فيه الأسباب والشروط والموانع محل اتفاق انها من خطاب الوضع ومع على ذلك فاو محل خلاف كالصحه والمطلل والرخصه والعزيمة والرخصه والعزيمه اذا نقول هذه الانواع كلها تعتبر نوعا عللي للطالب كما سياتي فالخطاب الشرعي حينئذ نوعان لفظي ووضعي. لفظي ووضعي وعبر بعضهم باللفظ بدلا من من التكليف وكلاهما الصحيح إلهما صحيح لكن باعتبار الوضع اذا قوبل به حينئذ التعبير باللفظ اولى كما نص على ذلك الطوفي وكذلك المرداوي في التحبير فالخطاب نوعان اللفظي والوضعي ويسمى هذا النوع الذي معنا خطاب الوضع والإخبار يعني جمع وصفين خطاب الوضع باعتبار والإخبار باعتبار آخر اذا وإن كان المشهور هو خطاب الوضع وهذا لا اشكال فيه عند ذكر أحد الاسمين دون الاخر وهو المشهور وهو موافق للعرف متطرد عند الاصوليين لا اشكال فيه لكن عند التدقيق يقال هو خطاب وضع بمعنى الشرع وخطاب اخبار, إخبار فهو مقيد بصفاتين الوضع والاخبار اما معنى الوضع المراد به فهو أن الشرع وضع أي شرع امورا سميت اسبابا وشروطا وموانع bahwa ان الشرع وضع اي شرعا اذا باعتبار التشريع يسمى وضعا باعتبار التشريع يسمى وضعا حينئذ الشرع وضع يعني شرع شرع ماذا امورا يعني صفات ونحوها سميت اسبابا فالسبب لا بد أن يكون من جهه الشرع ولذلك الصواب ان خطاب الوضع خطاب شرعي ولذلك أدخلناه في الحد عندما قلنا الحكم الشرعي هكذا نعادل الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل مكلف ايدان بالاقتضاء او التخيير أو الوضع اذا الاقتضاء حكم شرعي والتخيير حكم شرعي والوضع حكم شرعي اذا كون السبب سببا لا يعلم من جهه العقل وانما يعلم من جهه الشرع كون الشرط شرطا لا يعلم الا من جهه الشرع وكذلك المانع ونحو ذلك فان نقول هذه محصورة في بالشرع ولذلك نقول شروط الوضوء مثلا سته هل يجوز أن يثبت شرط دون دليل جواب لا ولذلك من اثبت شرطا قلنا له اتي بالدليل فان لم ياتي بالدليل فالعصر عدم عدم الشرطيه العصل عدم السببيه العصر عدم المانعيه ونحو ذلك اين لا يثبت سبب ولا شرط ولا مانع الا بدليل صحيح واضح بين من من الشر هذا يدل على أن هذه الأسباب ماخوذه من الشريعه بمعنى أن الذي جعل السبب من هو الله هو الشارع الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم والذي جعل الشرط شرطا هو الله والذي جعل المانع مانعا هو الله اذا لكوني داخلا في مفهوم الحكم الشرعي حينئذ لا يثبت سبب ولا شرط ولا مانع الا من جهه الشرع اذا خطاب الوضع ناخذ من الوضع ماذا وضع ماذا وضع السبب ليكون سببا للشيء ووضع الشرط ليكون شرطا في الشيء ووضع المانع ليكون مانعا من الشيء اذا بالنظر إلى الواضع إلى الشارع نسميه خطاب وضع طابه وضع اذا معنى الوضع هو أن الشرع وضع اي شرع امورا سميت اسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها احكام الشرع من إثبات أو نفي يعني إذا وجدت دلت على حكم آخر السبب إذا وجد دل على حكم آخر الشرط إذا وجد دل على حكم آخر والمانع إذا وجد دل على انتفاء حكم اخر إذن بالإثبات والنفي كل منهما مرتب على وجود الأسباب والشروط انتفاء الموانع وجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع من الذي وضع السبب سببا الله وضعه لاي شيء ليدل على ان ثم حكم آخر هو لله عز وجل وهو حكم تكليفي يكون يكون عند وجود السبب فيكون السبب حائذا علامه على ذلك الحكم التكليفي كالزوال بالنسبه الى صلاه الظهر صلاه الوجوب وصلاه الظهر هكذا وجوب صلاه الظهر حكم شرعي حكم شرعي تكليفي اولى لا؟ لانه وجوب سئ اذا هو حكم شرعي تكليفي متى تجب صلاه الظهر إذا وجد السبب ما هو السبب زوال الشمس اذا زوال الشمس سبب من الذي نصبه الشارع وضعه ثم اخبر بكونه تجب صلاه الظهر عند عند الزوال كل منهما حكم شرعي حكم شرعي لكن يفرق كما سياتي ان الاول لا يكلف به المراه يعني ليس بمقدوره أن يجعل الشمس زائلة والثاني يعتبر مما يدخل تحت تكليف المكلف اذا هذه الأسباب والشروط والموانع تعرف عند وجودها احكام شرعي من إثبات أو نفي اثبات عند وجود الأسباب وتحقق الشروط ونفي عند عدم السبب وعند عدم تحقق الشرط أو إذا تحقق السبب والشرط ووجد المانع كذلك الاثبات متى يكون عند وجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع ولذلك قال لا ينزل الكفر الا عند تحقق الشروط وانتفاء الموانع وان قاعدة قاعده لكنها باطله عمومها باطل اما وجودها في المسائل الخفية فهذا حق مسائل خفيه لو انكر شيئا لا يعلمه كل الناس حينئذ نقول هذا الإنكار تعلق بمساله خفيه بمعنى تخفى على البعض ويعلمها البعض حينئذ نقول هذا لابد من اقامه الحجه فاذا انكر حينئذ نزل عليه الكفر واما الامور الظاهره الامور الظاهره التي يسوي فيها العالم والعامي ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة أو مسائل التوحيد والشرك هذه ليس فيها تحقق شروط اتفاق موان هذه مباشرة منذ أن يقع نزل عليه الحكم الشرعي فهو مشرك كافر, مشرك كافر. إذا تلبس بالشرك حين اذا وقع في الشرك رايته يذبح لغير الله تعالى لا تقل نذهب إليه ونقيم عليه الحجه ونحذا هذا من البدع لا يعرف ان السلف البت ظاهر القرآن من اوله الى اخره اكثر من 6000 ايه تدل على بطلان هذا القول حينئذ نقول هذه لا يقال فيها بقامه الحجة وانما تكون اقامه الحجه في المسائل الخفية ولذلك تحققت الشروط وانتفت انتفت الموانع وأما إذا كان ينكر معلوم من الدين بالضرورة كفر مباشره كفره يجب عليك أن تعتقد أنه كفر ولا يشترط في التكفير أن يكون عالما لا يشترط اذا رايت من وقع يسرذل صنم حينئذ لا بد من تكتب سؤال هيئه كبار العلماء لتنظر هل يكفرونهم لا هذا ليس بالصواب هذا قول باطل هذا قول باطل اشتراط التنزيل الحكم على على فاعله أن يكون عالما هذا تقييد للنصوص والصواب انه متى ما علم الشخص أن هذا كفر أكبر فوقع فيه عالم ليس مترددا أو شاكا او لم يعلم لا عالما ان هذا كفر أكبر اين اذا نقول لا بد مماذا؟ من, من تنزيل الحكم وما تعلق بالكفر بالطاغوت هذا لا بد يعلمه العامي ولذلك يسألون احيانا مسائل مشكله عند عند المعاصرين إذا راى شخصا يستغيث فهو عامي هل, هل يحكم عليه بشرك املاق؟ قل كيف؟ كيف يقال بانه يرى من يستغيث بغير الله تعالى ثم يغيب عنه بأنه شرك اكبر؟ الله عز وجل جعل ركنا في تحقق التوحيد وتحقيق التوحيد هو الكفر بالطاغوت ما هو الكفر بالطاغوت كل معبود سوى الله تعالى يكفر به وهذا قد راه صرفت اليه انواعا من صرفت اليه انواع من العباده راه سجد له لصنم ذبح له سغاث به كيف يتحقق عند العامي أنه موحد ثم لم يعرف الكفر بالطاغوت وجعله الله تعالى شرطا فمن يكفر بالطاغ فمن شرطية فمن يكفر بالطاغوت اذا الذي لا يميز التوحيد عن الشرك كيف يقال بانه كفر بالطاغوت على كل هذه المسائل لا يقال فيها بتحقق الشروط انتفاء الموانع التي هي مسائل التوحيد والشرك والمسائل الظاهرة التي يعلمن لها بالمعلوم من الدين بالضرورة لو رأيت شخصا قال الصلاه ليست بواجبه صلاه الخمس فرا تدعن الاسلام من بدل دينهم فاقتلوه لكن عند الحاكم ليس لك انت ولكن نحكم عليه بماذا بالكفر لانه انكر معلومة من الدين بالضروره فوجوب الصلاه ووجوب الزكاه ووجوب الصوم ووجوب الحج كل معلومه من الدين بالضروره لا ليس بواجب حج هذا رجعيه اشعرافا من الى اخره والكفر مباشر لماذا لانه أنكر معلومة من الدين بالضروره كذلك وجوب تحكيم الشرع هذا يعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة اذا لم يعتقده ولم يحكم بالشرع حينئذ حكمه حكم من انكر وجوب الصلاه الخمس بل اكد لأن وجوب تحكيم الشريعه والتحاكم إلى الشرع هذا في الشرع اكد بيانا من وجوب الصلاه الخمس وان كان يخفى على كثير من طلاب العلم الان ينازعون في مساله التشريع العام والتحاكم الى غير شريعه الله تعالى ولا ينازعون في من انكر وجوب الصلوات فعنده أن وجوب الصلوات الخمس أظهر من وجوب التحاكم الى الشرع هذا غلط جهل هذا, هذا لا يعتقده الا جاهل بل العكس وهو أن ان الحكم بما أنزل الله هذا اكد في الشرع من وجوب الصلوات الخمس والمتعلق كما مر معنا هو فرض من أفراد توحيد الربوبية الحكم بما انزله فرد من افراد توحيد الربوبيه وفرض من أفراد توحيد الالهيه وهو فرض من أفراد توحيد الاسماء والصفات من أسماء الحكم إلى اخره على كل المراد هنا هذا استطراد نافع في موضع ان شاء الله تعالى وهو أن تحقق الشروط وانتفاء الموانع هذه ليست مطلقه هي قاعده لا منها لكن ليست مطلقه انما هي فيما في المسائل الخفيه باعتبار باعتبار التكفيري ونحوه وما عداه فلا اذا معنى الوضع أن الشرع وضع اي شرع امورا سميت اسبابا وشروطا وموانع تعرف عندها عند وجوده عند وجود الأسباب وتحقق الشروط انتفاء الموانع احكام الشرع من إثبات أو نفي أو كذلك لأن حكم الشرعي تارة ياتي بالإثبات وتارة ياتي بالنفي وجبت الصلاة لا تجب الصلاة المرأة الطاهر العاقل الى اخره وجبت عليه الصلوات إذا وجد الحيض فهو مانع لا تجب عليها الصلاة لذلك اذا تارة نكون بالاثبات وجوب الصلاة وتارة يكون بالنفي وكل منهما حكم كل منهما حكم شرعي فالاحكام توجد بوجود الأسباب والشروط الاحكام توجد بوجود الأسباب والشروط مع انتفاء الموانع وتنتفي لوجود الموانع تنتفي الاحكام الشرعيه لوجود الموانع ولو مع وجود السبب وتحقق الشرط قد يوجد السبب ويتحقق الشرط ولا يجب الحكم لماذا لقيام مانع وانتفاء الأسباب والشروط ولولا يوجد المانع بمعنى انه قد لا يوجد مانع ولا يوجد الحكم الشرعي لماذا لعدم السبب او لا قد يوجد مانع مع وجود السبب والشرط انتفى الحكم انتفى الحكمه طيب انتفى المانع هل يلزم منه وجود الحكم الجواب لا لانه قد ينتفي المانع وينتفي السبب او يوجد السبب ينتفي الشرط وهكذا اذا ثم ترابط بين هذه المسائل الثلاث هذا الوضع مراد به الشرع حكم على هذا الوصف بكونه سببا شرطا مانعا وأما معنى الاخبار الذي هو القيد الثاني الوصف الثاني فهو ان الشرع بوضع هذه الأمور اخبرنا بوجود احكامه أو انتفائها عند وجود الأمور أو انتفائها إذا وجد زوال الشمس اخبرنا بشيء آخر وهو وجوب صلاه الظهر هذا الثاني يسمى خبرا سمى خبرا لانه قال وجبت عليك الصلاه سمى خبرا اذا ما الذي دلنا على هذا الخبر وجود السبب اذا وضع السبب وربط به ماذا الدلاله على الحكم الشرعي التكليفي الاول يسمى وضعا والثاني يسمى تكليفيا اذا الخبر والإخبار باعتبار كون هذه الأسباب تدل على ث... على ان ثم احكاما تكليفيه تترتب على وجود هذه الأسباب وتحقق شروط انتفاء الموانع اذا معنى الاخبار ليس باعتبار الحكم على كون السبب سببا لا وانما ما يترتب على السبب اذا عندنا في السبب أمران أولا الحكم على كون الشيء سببا ثانيا ما الذي يترتب على السبب باعتبار الاول يسمى وضعا وباعتبار الثاني يسمى اخبارا تضعت الصوره باعتبار الاول كون هذا الوصف سببا يعني الزوال لولا مرض الشرع بكونه سببا ما حكمنا عليه بكونه سببا فاخبرنا الشرع بأن الزوال سبب هذا وضع ثم ما الذي يترتب على هذا السبب وجوب صلاه الظهر هذا يسمى اخبار اذا باعتبار الوضع الاصل حكم على كون شيء سببا بقطع النظر عما يترتب عليه يسمى خطاب وضع وباعتبار ما يترتب عليه من الاحكام التكليفيه يسمى اخبارا وأما معنى الاخبار فهو ان الشرع بوضع هذه الأمور اخبرنا بوجود احكامه او انتفائها عند وجود تلك الامور او انتفائها فكأنه قال مثلا إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاه والحول الذي هو شرطه وانتفى المانع الذي هو الدين على قول نقول هنا وجبت الزكاه إذا وجد النصاب الذي هو سبب والحول الذي هو شرط وانتفى المانع الذي هو الدين ما الحكم وجبت الصلاه كون النصاب سببا هذا اعتبره وضعا كونه يترتب على وجود السبب وجوب الزكاه مع تحقق الشرط يسمى اخبارا يسمى إخباراً. إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاه والحول الذي هو شرطه قال فاعلموا اني اوجبت عليكم أداء الزكاه فاعلموا اني اوجبت عليكم اداء الزكاه اني اوجبت عليكم هذا خبر ترتب على وجود السبب تحقق الشرط وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة فاعلم أني لم اوجب ها عليكم الزكاه اوجبت عليكم الزكاه اثبات لم اوجب عليكم الزكاه هذا هذا نفي هذا نفي اذا عند وجود السبب يأتي الخبر بالإثبات عند وجود السبب وتحقق الشرط يكون الاخبار بماذا بالاثبات عند انتفاء أحد الامرين السبب او الشرط او وجود مانع ياتي الخبر بماذا بالنفي لان الحكم الشرعي تارةا يكون بالاثبات وتارةا يكون به بالنفي كما تقول للشخص يسألك هل علي زكاه في كذا وكذا تقول لا لا تجب عليك الزكاه حكم شرعي او لا حكم شرعي اذا يكون بالاثبات هل تلزم اعاده الصرا لا لا تلزمك عل الصلاه هل تجب عليك هل تجب علي الصلاه لا اذا نقول هذا النفي نعتبر حكما اعتبره اعتبره حكم شرعي وكذا الكلام في القصاص والسرقه والزنا وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها فتوجد وعكس ذلك يعني انتفاؤها عند انتفاء السبب او الشرط او وجود المانع عينيدن عكس ذلك بمعنى الانتفاء اذا يسمى هذا النوع من الحكم الشرعي يسمى خطاب الوضع والإخبار انت تعرف أن أكثر الصليين لا يزيدون القيد الثاني مع كونه ثابتا في نفسه يعني ثابتا في نفسه وان لم ينص عليه فالوضع باعتبار حكم على الشيء بكونه سببا والاخبار باعتبار ما يترتب على على السبب وقول ذلك ذلك بالشرط والمانع عرف بعض الاصوليين خطاب هذا باعتبار الاسمي اما باعتبار الحقيقة والتعريف قد عرف بعض الاصوليين خطاب الوضع ثم تعاريف متقاربه للاتفاق على المعنى في الجملة اتفاق على المعنى في الجمله بمعنى انهم اتفقوا على أن على ان هذه الامور اوصاف ياتي الدليل يدل على أن بعضها سبب وبعضها شرط وبعضها مانع لكن الصياغه في التعريف ثم اختلاف بينه والمؤدى واحد انه اتفقوا بالجمل على على هذا القدر وإذا اتفقوا على هذا حينئذ تحقق خطاب الوضع والاخبار كونه الشيء سببا أو شرطا أو مانعا ولذلك عدده باعتبار ماذا باعتبار التعريف فقيل خطاب الوضع ما السفيد بواسطه نصب الشارع علما معرفا لحكم ما اسم موصول بمعنى الذي لماذا يفسر قلنا خطاب الوضع ليس اقتضاء ولا تخييرا ليس ها اقتضاء ولا تخييرا ماذا نعبر عن الثالث هذا ما ليس اقتضاء ولا تخييرا هي ثلاثه اما اقتضاء اما تخيير نفينا لا اقتضاء ولا تخيير ليس اسم ولا فعل هو حرف ليس باقتضاء ولا تخيير فهو وضع كيف نفسر أو نعبر عن عن هذا الوضع معلوم أنه مر معنا ان زياده المصنف الناظم تبع لصاحب الابهاج خطابه ثم خطاب الله بالإنشاء تلق قلنا بالانشاء هذه فيها زياده وهي فائده عظيمه وهي ان خطاب التكليف من قبيل الانشاء يقابله خطاب الوضع ها من قبيل الخبر اذا عندنا الكلام على كم نوع قسم كم ق... الكلام ينقسم إلى قسمين انشاء وخبر انشاء وخبر محتمل للصدق والكذب خبر وعكسه الانشاء ولا ثالث قر ولا قال ثالث قال اذا اذا كانت الاحكام التكليفيه وخطاب التكليف من الانشاء يقابله ماذا خطاب الوضع خبر اذا ما نقول خبر تفسر بماذا؟ خبر ولذلك عبارة الطوف السابقة اوجبت عبر بالخبر ما قال زكوا قال أوجبت عليكم الزكاه لم اوجب عليكم الزكاه ليبين أن التعبير هذا من باب الخبر الذي يقابل بالصدق أو بالتصديق والتكذيب وليس من قبيل الانشاء فان الانشاء خاص بخطاب التكليف اذا مسفيدا ما اي خبر اي خبر قلنا الص على ذلك الفتوح في شرحه ما اي خبر السفيده السفيده هو يعود الى ما اي الخبر السفيده يعني أخذ فائدة بذلك الفائده يعبرون عن النحاث بماذا ما استفيده من مال او جاه او نحو ذلك هنذن ما خبر السفيده يعني أخذ صرف فائده بواسطه نصب الشارع علما ما السفيده خبر السفيده بواسطه اذا ما اخذ الخبر من اين قال بواسطه نصب الشارع وضع الشارع الوضع السابق وضع الشارع علما معرفا لحكمه عالماً معرفا لحكمه هنا اشتمل على القيدين هذا الحد اشتمل على القيدين اولا وضع وعبر عنه بالنصب نصب الشارع ثم معرفا لحكمه يعني مخبرا معرفا لحكمه مخبرا لحكم حكم تكليفي نعم احسنت حكم التكليفي اذا ما اي خبر السفيده هذا الخبر من أين اخذناه سفيده هذا الخبر بواسطتي هذه الواسطه هي الوضع ثم جاء بعد ذلك الاخبار الوضع الذي هو النصب وضع الشارع اي شرع اوصافا سمى بعضها اسبابا وبعضها شروطا وبعضها موانع حين نقول نصب الشارع علما علما كالزواج مثلا او النصاف مساله الذكاء ويصدق على السبب وعلى الشرط والمانع معرفا لحكمه كوجوب صلاة الظهر مثلا اذا قلنا بالمثال السابق زاد الطوفي لتعذر معرفه خطابه في كل حال لتعذر معرفه خطابه في كل حال هو ادعى واتفقوا على هذا المعنى فيما بعد ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يستفاد أو ليس ثم حاجه إلى, الى هذا الوضع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وجب الصلاة الظهر وجب الصلاة العصر وجب كذا سئل عن شيء قد الوجب قد لا يبين للناس لكن هذا يلزم منه ماذا يلزم منه عدم دوام الشرع عدم دوام الشرع لأن هذا متعذر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم واما وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي فقد يقال بانه لا يحتاج إلى التنصيص على كثير من مواضع خطاب الوضعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغناهم وكفاهم او المشد عليه صلواته والسلام لكن هذا يلزم منه ماذا عدم ديمومه الشرع عدم ديمومه الشرع فلما وضع الشارع هذه الاوضاع الأسباب والشروط والموانع وربط بها الاحكام حينئذ كلما تحققت الأسباب والشروط انتفت الموانع في أي زمن من الازمان في أي مكان من الاماكن حينئذ فتم حكم الله تعالى والحكم التكليفي هل يحتاج حينئذ الى أن يأتي وحي بخصوصه فيقال هذا تقطع يده وهذا زان يرجم الى اخره لا نحتاج لذلك لا نحتاج الى وحي لماذا لان الشارع نصب لنا اعلاما هذه الاعلام هي الاسباب والشروط والموانع معرفه لحكمه لماذا لتعذر معرفة خطابه الوضع في كل حال بكل زمن هذا لا يمكن لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن انه كلما عرض قال هذا سارق يقطع يده هذا لا لا تقطع هذا يرجم هذا لا يرجم فقد لا يعرف الصحابه السبب الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم الحاجه ماسه ولذلك لتعذري معرفة خطابه في كل حال هذا الذي اعتمده ابن اللحام في مختصره حيث قال خطاب الوضع هو ما استفيد بواسطه نصب الشارع على معرفا لحكمه لتعذري معرفة خطابه في كل حال في كل حال في كل زمان في كل موضع في كل حادثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا متعذر واما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعذر لوجوده عليه الصلاه والسلام ومختصر التحرير وشرح خبر السفيد من نصب الشارع علما معرفا للحكم صرح به معنى ما قال خبر أي ليس بانشاء بخلاف خطاب التكليف كما قال في الشرح سفيده من نصب الشارع علما معرفا للحكم اذا علما المراد به بالتعريف هنا ماذا السبب والشرط والمانع لمعرفة حكمه أي التكليفي قال زكريا الانصاري وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا ما رايكم في هذا الحد كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا بقي بقي جزء معرفا لحكمه لان خطاب الوضع قلنا فيه امران كون الشيء سببا وهذا الذي عرفه معرفا لحكمه حكم التكليفي اذا لابد من رابط الحكمين بعضهما ببعض قال الزركشي حقيقته الخطاب المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء والتخيير نفى النوعين قال الطوفي وان قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير صح لو عرف بهذا صح لكن يبقى فيه اجمال يبقى فيه فيه إجمال لكن الحد من حيث الاصل قال صحيح وعلل ذلك في الشرح عند تعريف الحكم الطلب عند بعضهم هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع وان قوله او الوضع ليتناول خطاب الوضع فإذا قيلها هنا خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير يعني اذا عرفنا الطلب بكونه يعني الحكم الشرعي التكليفي أو الحكم الشرعي احسن نعمم لو عرفنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع حينئذ إذا انتفى الاول والثاني تعين الثالث هذا الذي الذيعناه الطوفي بقوله هنا قال فإذا قيل ها هنا خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير لم يبقى الا خطاب الوضعي وهو كذلك وهو المراد ها هنا غير أن التعريف بمثل هذه العباره المتضمنه لا ولا فيه نافية لانه بمثابه من يقول في تعريف الإنسان هو ما ليس بفرس ولا شات ولا ثور ولا طائر ويعد انواع من الحيوان قد يصل وقد لا يصل لكن لما كانت الأشياء محصورة في ثلاث أمكن ذلك أما الإنسان المثال هذا في بعده انه يحتاج ان ينفي جميع انواع الحيوانات كلها الطائره والتي تسير على الارض حينئذ يحتاج الى منفيات لا حصر لها قال ويعد انواع الحيوان وينفيها وهو مستكره فلذلك قدمنا في خطاب الوضع التعريف الأول الذي قدمناه سابقا قال ابن بدران في المدخل هو ما استفيد بواسطه نصب الشال علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطاب في كل حال هو الذي اورده الطوفي ثم قال هكذا عرفه اكثر علماء الاصول هكذا عرفه اكثر علماء الاصول وإنما قيل ذلك لتعذر معرفة خطاب في كل حال وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي أما قبل فلا فلا يتعذر حذر من تعطيل اكثر الوقائع عن الاحكام الشرعيه وكذلك إذا قيل بانه لا يقطع يد السالك حتى ياتي وحي حينئذ تعطلت الاحكام الشرعيه لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ام كان ذلك أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم منه تعطيل أكثر الاحكام او الوقائع عن الاحكام الشرعيه بل جلها بل كلها وسمي بذلك لانه شيء وضعه في شرائعه شيء وضعه في شرعه اي جعله دليلا وسببا وشرطا على المعنى الذي مضى لا انه امر به عباده ليس فيه اقتضاء وانما ليس فيه اقتضاء صريح لكنه من حيث التضمن فيه اقتضاء في اقتضاء ولا اناطه بافعالهم بفعلهم كسبهم يعني لا يحصلونه من حيث هو خطاب وضع ولذلك لا يشترط فيه العلم والقدرة في اكثر خطاب الوضع كالتوريث ونحوه وخطاب التكليف انشاء وخطاب الوضع خبر قال الطه وشرحه ويسمى هذا النوع خطاب الوضع والاخبار وسبق بيان وجه التسمية وان هذين القيدين كل منهما له له احتراز قال فكان ذلك كالقاعده الكلية في الشريعه تحصيلا لدوام حكمها واحكامها مدة بقاء المكلفين في دائرة التكليف وتلك الأشياء التي نصبت معرفات لحكم الشرع هي الأسباب والشروط والموانع اذا ما يترتب على خطاب الوضع هو استمرار الشريعه باقيه لانه جعل احكامه جل وعلا مرتبه على أسباب وشروط وموانع وجودا وعدما إثباتا وندفعا كلما تحقق السبب حينئذ وجد وجد الحكم وهكذا مع تحقق الشرط انتفاء الموانع ثم ها هنا تنبيهات احدها أن خطاب الطلب هو الأصل وخطاب الوضع على خلافه يعني الاصل ان ياتي اقتضاء ولذلك لو نظرت إنما جعل الزوال سببا لماذا ها لغيره فهو مقصود لغيره ليس مقصودا لذاته فدل ذلك على أن الاصل هو خطاب الطلب وأما خطاب الوضع فهو على على خلافه ينبني عليه مساله مهمه كما سياتي عن الزركشي نقل عن العاملي أنه اذا حصل تعارض عينيدي نقدم الاصل على باب الترجيح نقدم الاصل على ما هو على خلاف الاصل أن خطاب الطلب هو الأصل وخطاب الوضع على خلافه بمعنى أن خطاب الطلب مقصود لذاته وخطاب الوضع مقصود لغيره ومعلوم أن المقصود لذاته مقدم وهو اصل للمقصود لغيره قال لماذا ذكرناهم من تعذر خطاب اللفظ في كل حال فالاصل ان يقول الشارع جبت أو, أو حرمتم عليكم أو افعلوا أو لا تفعلوا أو ارجموا هذا الزاني أو اقطعوا هذا السارق هذا الاصل هذا الاصل لكن هذا متحقق ام متعذر هذا متعذر على ان ياتي في كل سالق في كل زمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم في قال وحي يد هذا ارجموا هذا هذا متعذر لكنه هذا الاصله ولذلك جعل هذه الأسباب معرفات لحكمه فدل على أن هذا السبب ليس مقصودا لي لذاته أما جعله الزنا والسارق علما على الرجم والقطع فهو خلاف الاصل من الوجه الذي ذكرناه نعم خطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظي خطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظ وهذا خذ من التسميه خطاب الوضع والاخبار وضع اخبار اذا الاخبار هو ماذا هو الحكم التكليفي ولذلك يستلزمه الوضع يستلزم اللفظه الوضع يستلزم خطاب اللفظي اذا خطاب خطاب الوضع والإخبار الاخبار هو اللفظ بسلزمهم لانه انما يعلم به لقوله سبحانه وتعالى والسالقه والسالقه فاقطعوا ايديهما لولا هذا النص لما قطع تدوس سالقه اذا اللفظ اصل كذلك اما قلنا بانه لا يثبت السبب سببا الا من جهه الشرع وهل الشرع الا الفاظ اذا صار اصلا له مستلزما له فعندما نقول هذا سبب الزوال سبب جاء لفظ في الشرع دل على أنه سبب اذا يستلزمه أو لا يستلزمه لانه لا يعلم السبب إلا من جهة اللفظ لا يعلم كون السببي او كو كون الشيء سببا الا من جهة اللفظ وهو الشرع ولا يحكم على كون الشيء شرطا الا من جهه اللفظ وهو الشرع اذا مستلزم له لا يعلم إلا الا به فلولا قوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما اذا دل على ماذا على وجوب القطع بشرطه الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الى اخره وقالوا عليه الصلاه والسلام من بدل دينه ها فاقتلوه يعني كلما وجد التبديل وجب القتل وجب القتل كلما وجد التبديل من هذه عامه تشمل الذكر والانثى والانثى فيها خلاف بناء على ماذا كلاف الاصولي كما سائل ان شاء الله تعالى هل من تشمل الانثى او لا بعض احناف لا يرى ان انما هي خاصه بالذكر حين إن اذا الانثى اذا بدل دينها لا لا تقتل وصاب ان من لفظ عام في الذكر والأنثى. الذكر والانثى نصوص الشرع كثيره جدا في ذلك من بدل دينه بدل يعني غيره او لا غيره هل يشترط هنا المعنى هل هو معنى لغوي ام شرعي هنا من مسائل عصري يفرقون بين التبديل والاستبدال قلت تبديل اذا بدل الشرع كفرا كفر اكبر مخرج من المله وإذا استبدل لا لا يكفر هو كفر دون كفر على مقال ابن عباس هذا التفريق باطل لأن التبديل المراد به المعنى اللغوي وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل ديننا ثم فسر التبديل كما أمر بالصلاة وفسر الصلاه وأمر بالإسلام والإيمان وفسر الإسلام والإيمان قال من بدل دينه حينئذ ردنا إلى المعنى اللغوي اذا لم يكن عندنا حقيقة شرعية رجعنا إلى ماذا إلى المعنى اللغوي ولذلك هنا نقول من بدل عن غير وكل من حكم بغير ما انزل رفعه مغير لا اشترط فيه التبديل بمعنى أنه يعتقد أنه من عند الله قالوا إذا اذا قال هذا قوانين وضعيه مثلا حكمها تحاكم بها وحاكم الناس اليها ان يعتقد انها من عند الله عينيد كفر كفرا اكبر إذا قال لا ليست من عند الله وانما هي مستورده من الغرب فنحكم بها وانستبدل بها الشرق هذا كفر دون كفر وهذا باطل لماذا لانه لم يرد حرف واحد عن السلف في تقييد التبديل بماذا بكونه يشترط فيه أن يعتقد انه من عند الله تعالى وانما ورد اورد نصين أحدهم عن ابن العربي انه قال أنه من عند الله ونص آخر عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الشرع المبدل وذكر شيخ الإسلام الشرع المبدل في ثلاثة مواضع في الفتاوى قيد أحد ثلاثه المواضع بانه من عند الله فيكون وصفا ليس للاحتراز انما هو لبيان الواقع بدليل أنه ذكره في موضعين اخرين ولم يقيده بكونه من عند الله تعالى يدل على هذا الفهم أنه ما قصد شيخ الإسلام تقييد التبديل بان يعتقد انه من عند الله بل بمجرد التغيير يدل على ذلك أن ابن قيم نقل الكلام بعينه في الاعلام أو الزاد نسيته الآن في الاعلام او الزاد قال والشرع المبدل قال شيخنا ثم اورده ولم يذكر القيد بكونه من عند الله تعالى فلم يفهم ابن قيم ان هذا قيد في التبديل عين اذن كل التبديل ماذا كل من غير الشرع ولذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد رحمه الله تعالى في رسالته الصغيرة التي عنون لها ب الكفر بالطاغوت أو رؤوس الطواغيت ذكر النوعين بما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله قال الحاكم المغير لما أنزل الله ثم قال الحاكم الذي حكم بغير ما أنزل الله ها اذا الثاني هو للاستبدال الذي يعنيه الان الذين يناصحون عن الطواغيت بهذه الحجه حينئذ نقول المغير اعتقد حكم ولم يعتقد الحكم واحد كل من نحى الشرع الشريعه الاسلاميه وتحاكم بهذه, بهذه القوانين فالاصل أنه يصدق عليه قول تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اذا من بدل دينه لو اردنا ان نفهم التبديل بهذا المعنى من بدل دينه فاقتلوه اذا إذا اعتقد بأن هذا الدين من عند الله اذا لم يعتقد لا يكون كافرا لا يكون كافرا ولذلك ابن حزم وابن تيميه ابن قيم نقل الاجماع على انه لو حكم التوراه والانجيل فهو كافر مارق ولم يشترط ان يعتقد ماذا أنه من عند الله أو من عند غيره مستورد حينئذ نقول ايهما اولى بالكفر من حكم التوراه والانجيل أو حكم هذه القوانين ثاني لا شك لان الاول شرع منسوخ شرع منسوخ من عند الله تعالى اصل ومع ذلك حكى فيه الاجماع بانه يكفر من حكم التوراه والانجيل ولو لم يعتقد انها من عند الله تعالى هي اولى بعدم التكفير من من قول المذهبيه لكن الصواب ان قال انهما سيات لكن الكفر يتفاضل كما أن الإيمان يتفاضل يعني يتفاوت الكفر يتفاوت انما النسيء زيادة في الكفر إذا من بدل دينه فاقتلوه هذا علقه النبي صلى الله عليه وسلم على على سبب ونحو ذلك من الخطابات اللفظيه المفيدة للاحكام الوضعيه بخلاف الخطاب اللفظي فانه لا يستلزم خطاب الوضعي خطاب اللفظي لا يستلزم خطاب الوضع يعني الحكم التكليفي لا يستلزم ماذا خطاب الوضع. كما لو قال لنا الشارع لا عن حدث فتوضؤ لا عن حدث هذا مثال افتراضي عينذا نفك التكليف عن الوضع لان الوضوء هنا واجب لا ان حدث يعني لا عن سبب لا لا عن سبب فان هذا خطاب لفظي بفعل مجرد عن سبب موضوع او غيره اذا هذه الفائده الاولى والتنبيه الاول وهو ماذا الوضع يسلزم ايهما اصل ايهما فرع تكليف اصل لفظي وثاني يعتبر فرعاني الثاني بعض الاصوليين يقسموا خطاب الشرع الى خطاب تكليف وخطاب وضع هذا هو المشهور هذا هو المشهور تقسيم الخطاب الى نوعين خطاب التكليف خطاب الوضع وهي قسمه من جهة أن المقصود من خطاب الوضع هو التكليف يعني الاصل في الحكم الشرعي هو التكليف وانما يذكر الوضع للدلاله على أن من الحكم التكليفي ما هو مرتبط بسبب وشرط ومانع ونحو ذلك وكذلك ما فهم من قسمة الآمدي للحكم من أنه طلبي وضعي يعني الآمدي لم يقسمه إلى تكليفي ووضعي وانما قسمه إلى ماذا إلى طلبي ووضعي اذا قسمتان الجمهور المشهور انه تكليفي ووضعي عند الآمدي طلبي وا قال هو متداخل أيضا يعني كل منهما يدخل تحت تحت الاخر لان الاول تكليف والثاني وضع ثم الوضع فيه اخبار إذا متضمن لماذا للطلب إذا قيل الزوال سبب يترتب عليه خبر ما هو صلاة صلاه الظهر اوجبتم عليكم صلاه الظهر هذا ماذا حكم تكليفي طلب اولى طلب اذا الوضع يتضمن الطلب اذا رجع إلى الطلب واذا قيل طلبي ووضعي حينئذ الوضع دخل في في الطلب اذا الطلب صريح وضمني الطلب اما تصريحا وإما ضمنيا تصريحا في التكليف وضمنيا أو تضمنيا في الوضع قال لأن مقصود خطاب الوضع الطلب اذ لا معنى لخطاب الوضع إلا أن الشرع طلب من عند قيام الاعلام التي نصبها أو عند بعضها فعلا أو كفا أو كذلك ينبني عليه ماذا طلب الفعل أو طلب الكف وهو طلب إذا رجع إلى الى الطلب كقوله اوجبت عليكم عند وجود الزنا من هذا شخص بعينه رجمهم وعند وجود السرقه من هذا شخص بعينه قاطعه وعند ملك النصاب وجود الحول الزكاه وعند اجتماع الحالف والحنز الكفار ونحو ذلك اذا هذه تعتبر من جنس خطاب الواضع ثم هي متضمنه للطلب فرجع الوضع إلى الطلب والصواب في القسمة أن يقال خطاب الشرع اما لفظي أو وضعي اما لفظي وإما وضعي لفظي يعني تصريحا ووضعي يعني هو عائد كذلك إلى اللفظ لكنه ليس ليس تصريحا وليس فيه فائده كبيره في هذا التقسيم على ما اشتهر عند عند الاصوليين اما لفظي أو وضعي اي اما ثابت بالالفاظ نحو اقيم الصلاه أو عند الأسباب ونحوها كقوله اذا زالت الشمس وجبت عليكم الظهر فاللفظ اثبت وجوب الصلاه والوضع عين وقت وجوبها إذا زالت الشمس اوجبت عليكم صلاة الظهر اذا اللفظ بين ماذا الوجوب والوضع بين الوقت الذي والزمان وهكذا التنبيه الثالث قد عرف الفرق بين خطاب اللفظ والوضع من حيث الحد والحقيقه قال ابن عراقي وغيره والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقة حيث التعريف أن الحكمه في خطاب الوضع هو قضاء الشرعي على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا معرفا لحكم وخطاب التكليف لطلب اداء ما تقرر بالاسباب والشروط والموانع يعني الحقيقة التي هي ما يسمى بالتعريف أو المهية التي توجد في الاذهان فرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف ان يقال خطاب الوضع قضاء الشرعي يعني حكم الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا فيحكم على كونه سبب على كون هذا الشيء سببا هكذا بشرط واو المانع وخطاب التكليف في طلب طلب ماذا طلب أداء ما ترتب على الشروط وال والموانع وهكذا اما الفرق بينهما من حيث الحكم فهو ان الخطاب اللفظي الذي يعبر عنه بخطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل وكونه من كسبه فلدت شروط اشترط فيه ماذا العلم فبد ان يعلم واذا لم يعلم فلا فلا حكمه إذا لم يعلم فلا حكم ولذلك <تصفيق> إذا لم يعلم ب دخول شهر رمضان الا في اثناء النهار وجب عليه من وقت علمه ما قبل ذلك لا يخاطب به لا لا يخاطب به. إذا لم يعلم دون تفريط الا في ثاني يوم حينئذ الاول لا يلزمه هذا الاصر فيه هذا الاصر فيه اذا العلم علم المكلف قدرته على الفعل لو كان عاجزا لا يتعلق به الوجوب ولو عاجزا عن الوقوف بالصلاه حينئذ نقول ماذا لا, لا نعبر بسقطة إذا عبرنا بسقطا معناه ماذا تعلق به تقول لم يجب عليه هاي التعبير قل لم يجب عليه اصلا فلا تقول سقطة سقط بمعنى ماذا انه وجب عليه ثم اسقطناه للعجز قل لا كونه عاجز دخل الوقت وهو عاجز حينئذ نقول هو غير مخاطب بالقيام في الصلاه انما مخاطب بما يستطيع اذا نقول هذا القدره ثالثا كونه من كسبه يعني من فعله ايجاده كالصلاه والصوم والزكاه والحج من فعله هو أما الزوال هذا ليس من فعله حيض بالنسبه للمراه ليس ليس من فعلها اما وكونه من كسبه كالصلاه والصيام والحج ونحوها أما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك لا العلم ولا القدره ولا الكسب لا يشترط فيه العلم ولا القدره ولا الكسب اذا هذه ثلاثه شروط تتحقق في خطاب الوضع لابد من العلم لا بد من القدرة <تصفيق> لا بد من من الكسب حينئذ نقول هذه تتحقق في خطاب التكليف أما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من من ذلك وسياتي ما يستثنى من هذه القاعده أما عدم اشتراط العلم مثاله يعني فكالنائم يؤتلف شيئا حالا مر معنا بحث النائم والناسي والى اخره قلنا هذا إذا اتلف شيئا يضمنه هل هو من خطاب التكليف او خطاب الوضع من خطاب الوضع مع كون لا يعلم هو نائم لا يعلم حينئذ إذا, اذا اتلف شيئا ضمناه ضمناناه وجب عليه الضمان باعتبار ماذا باعتبار خطاب الوضع طب هو غير مكلف نقول لا يشترط خطاب الوضع لا يشترط ان يتعلق بالمكلفين بخلاف خطاب التكليف خطاب التكليف لا يتعلق الا بالمكلف الذي تحققت فيه شراط التكليف واما خطاب الوضع فلا بل يتعلق حتى بالبهيمه او لا اذا اتلفت شيئا وجب على وليها صاحبها وجب عليه الضمان اذا تعلق بها اذا عدم اشتراط العلم كالنائم يتلف شيئا حال نومه والرامي إلى صيد في ظلمة او راى حائل يقتل انس في ظلم اراد ان يصيد هذا مثال افتراضي ولا كيف يصيد في ظلمة كيف رااه على كل هو في ظلمة فاراد ان يصيد فصاد انساله يضمن نعم يضمن كونه لا يعلم هذا يرفع عنه الاثم يرفع عنه الاثم لا ياثم لكنه لا ولكنه يضمن والرامي إلى صيد في ظلمة او راى حائلا يقتل انسان فانهما يضمنان ما اتلفاه النائم والصائد الا وان لم يعلما وان لم يعلما العلم ليس بشرط في تحقق خطاب الوضع قال وكالمراه تحل بعقد وليها عليها وان لم تعلم زوجها ابوها وما تدري حلت حلت ما تدري ما تعلم قل لا يشترى لانه خطاب وضع وتحرم بطلاق زوجها وان كانت غائبة لا تعلم او لا طلقها هل يشترط فيها في صدق الطلاق اعلام الزوجة؟ الجواب لا كذلك الرجعه او لا الرجعه لا يشترط فيها علم الزوجة اذا هذه الامثله تحقق فيها خطاب الوضع مع عدم العلم ترتب عليه الضمان وايقاع النكاح وصحة النكاح وايقاع الطلاق مع عدم علمه وام عدم اشتراط القدره والكسب فكدابه تتلف شيئا والصبي أو البالغ يقتل خطا فيضمن صاحب الدابه والعاقله والعاقله باعتبار الصبي أو البالغ في قتل خطا وهذا حكم وضعي لانه لا لا لم يفعل شيئا ليس من كسبهم وعرفنا ان حكم أن خطاب التكليف يكون باعتبار ماذا ها باعتبار الكسب لابد ان يكسب لا. فلما كانت العاقله لم تقتل ليس من كسبه حينئذ ترتب الحكم عليهم بكون تلزمهم الديه نقول هذا خطاب وضع لان ليس من فعلهم وان لم يكن الاتلاف والقتل مقدورا ولا مكتسبا لهم قال في البحر يعني الزركش البحر المحيط ويفترقان من وجوه شيء من الزيادة على ما ذكره الطوفي احدها ان التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلف والوضع يتعلق بفعل غير المكلف يعني يتعلق بالنوعين مراد هنا أن التكليف لا يتعلق إلا بالمكلف فقط فعل المكلف والوضع اعمه يتعلق بالمكلف وبغير بغير المكلف كالداب والنائم الذي مر معنا والصبي الثاني أن التكليف لا يتعلق إلا بالكسب بخلاف الوضع خلاف الوضع ووضع قد يكون في مقدوره وقد لا يكون في مقدوره خطاب الوضع كالاسباب ونحوها يعني الجماعه لصلاه الجمعه قد يكون في مقدوره خاصه إذا قلنا الصواب انه لا يشترط فيه الاربعون اما الزوال هذا ليس في مقدوره اذا خطاب التكليف لا يكون إلا في مقدوره واما خطاب الوضع فقد يكون وقد لا يكون لكنه لا يطالب لكنه لا لا يطالب الثالث أن الوضع خاص بما رتب الحكم فيه على وصف او حكمه انجوزنا التعليل بها يعني الوضع خاص بما رتب الحكم فيه على وصف أو حكمه لابد ان يكون فيه ارتباط لابد ان يكون فيه تعليق فلا يجري في الاحكام المرسله الغير مضافه الى الاوصاف هل كل حكم شرعي تكليفي لابد ان يكون مفتقن الى خطاب وضع جواب لا اذا هذا الذي عناه الاحكام المرسله الغير مرتب على الشروط والاسباب والموانع هذه لا توصف بكون خطاب وضع لانه مرسله غير مقيده كذلك ولا في الاحكام التعبديه التي لا يعقل معناها فلا يتعلق بها خطاب الوضع اذا خطاب الوضع يترتب أو يتعلق وهذا اشبه ما يكون به يعني دليله الرجوع إلى الشارعه لاننا علمنا ان السبب والشرط والمانع توقيفي وإذا كان كذلك حينئذ هذه الثمره فرع للاستقراء فننظر اولا ما الاحكام التي رتبها الشارع على الاسباب والشروط ثم نقول هذه احكام تكليفيه مرتبه على الخطاب الوضعي ثم احكام تكليفيه مرسله غير مرتبه ثم احكام تعبديه كام قال ولهذا لو احرم ثم جن ثم قتل صيدا احرم دخل في الاحرام ثم ابتلاه الله عز وجل فجن فقد عقله ثم قتل صيدا قتل الصيد هل هو مدرك المعنى او لا على المثال غير وغير مدرك المعنى يعني غير معقول المعنى يعني تعبدي تحريم تعبدي هل يضمن او لا يضمن ها ان قلنا تعبدي هل يضمن او لا يضمن لا يضمن لماذا هل هو خطاب تكليف او خطاب وضع <تصفيق> ها ها خطاب وضعي لو كان وضعي لوجب لو كان وضعيا لوجب لذلك المجنون تجب الذكاه في ماله خطاب وضعي وضعي هنا مجنون فقتل صيدا يضمن او لا يضمن قالوا لا يضمن بناء على ان قتل الصيد يعني تحريمه هو تعبدي يعني مرد الى خطاب التكليف والمجنون غير مكلف اذا لا يضمن شيئا في خلاف فيه قولان للعلم قال ولهذا لو احرم ثم جن ثم قتل صيدا لا يجب الجزاء في ماله على الاصح لا ليس بخطاب وضع انما هو خطاب تكليف ووجهه ابن الصباغ والرافع بأن الصيد على الاباحه وانما يمنع من قتله تعبدا فلا يجب إلا على مكلف والمجنون غير غير مكلف قال زركه قلت وبه يظهر فساد قول من ظن أنه من باب خطاب الوضع وقال الأرجح فيه الضمان وقال النووي في شرح المهذب إنه الاقيس قال الزركشي وليس كما كما قال فيه قولان لاهل العلم المراد هنا المثال الرابع من الفوارق بينهما أن خطاب التكليف هو الاصل وخطاب الوضع على خلافه كما ذكره الطوفي فعين اذن يقدم الحكم التكليفي على الوضع عند التعارض لأنه الاصل ومنهم من يقدم الوضع لانه لا يتوقف على فهم وتمكن حكه العاملي في باب الترجح اذا كان خطاب التكليف الاصل صار مقدما مطلقا عند التعارض مع عدم امكان الجمع الخامس أن الوضع لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا ولا علمه اذا فوارق بين الخطابين خطاب التكليف وخطاب الوضع اشاروا ان خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا القدره ولا الكسب وان خطاب التكليف يشترط فيه العلم والقدرة والكسب هذا اهم شيء أما المستثنى من عدم اشتراط العلم القدرة قلنا لا يشترط في خطاب الوضع العلم ولا يشترط فيه القدرة لكن ثم مسائل السثنية وهذا شان القواعد أن القواعد تكون عامه ويستثنى منها بعض بعض افرادها وهذا ليس قدحا فيه في القاعدة. بل كما مر معنا ليس قدحا في كلية القاعدة كما قرر ذلك الشاطبي وبيناه في اول شرح الفرائن اما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدره يعني يشترط فيه العلم والقدره مع كونه خطاب وضع يعني وافق هنا خطاب الوضع خطاب التكليف لكن في قاعدتين فقط في اصلين فهو قاعدتان احداهما أسباب العقوبات العقوبه لها سبب اسباب العقوبات اسباب العقوبات هذه يشترط فيها العلم يشترط فيها العلم مثل بماذا قال القصاص لا يجب على مخطئ في القتل لعدم العلم قصاص على المخطئ لا يجب لماذا لعدم العلم كيف لعدم العلم وليس بشرط كل هذا مستثنى تبر شرطا فيه لورود الشرع بذلك شرع دل على ذلك ليس اجتهادا انما الشرع دل على... على ذلك وحد الزنا لا يجب على من وطئ اجنبيه يظنها زوجته بس كذلك ها لو وطئ اجنبيه ظن انها زوجته ياثم لا ياثم وهو زاني في الحقيقه بنفس الامر لا يسمى زانيا لا يسمى زانيه لو وطئ اجنبيه ظن انها اجنبيه فظهرت زوجته ياثم <تصفيق> ياثم هي انما بالنيات هذا ياثم لكن لا لا يحد لا يحد اذا حد الزنا لا يجب على من وطئ اجنبيه يظنها زوجته زوجته لعدم العلم ايضا ولا على من اكره على الزنا لعدم القدره على الامتناع اذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمه الشرع زجرا عنها وردعا اراد ان يعلل ثغرات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمه الشرع زجرا عنها وردعا والانتهاك انما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار يعني العقوبه لها سبب وهي الانتهاك انتهاك حرمه الشرع وهذا يشترط فيه العلم والقدره اشترطوا فيه العلم والقدرة قال والانتهاك انما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار والقادر المختار هو الذي انشا فعل وان شاء ترك والجاهل والمكره قد انتفى ذلك عنه وهو شرط تحقق الانتهاك فينتفي الانتهاك لانتفاء شرطه فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها اذا أسباب العقوبات اسباب العقوبات العقوبه لها سبب حينذا يشترط فيه العلم لماذا لأن العقوبه إنما هي مرتبطه على الانتهاك انتهاك حرمه الشرع وهذا مرتب على ماذا يشترط فيه العلم والقدرة والاختيار فاذا انتفى واحد منها حينئذ انتفت العقوبة فلا يكون قصاص على المخطئ القاعده الثانية الأسباب الناقله للاملاك كالبيع والهبه والصدقه والوصيه ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة بيع والهبه والصدقه <تصفيق> والهبه والصدقه والوصيه ونحوها هذه تسمى ماذا اسبابا يترتب عليه نقل الملك ناقلا للملك يشترط فيها العلم والقدرة فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه لكونه اعجميا بين العرب أو عربيا بين العجم أو طارئا على بلد الإسلام أو اكره على ذلك لم يلزمه مقتضاه مع كوني يعلم مع كوني يعلم حينئذ نقول هذا لا يترتب عليه شيء البتة نقول عليه الصلاه والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه قول سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا يحصل الرضا إلا مع العلم والاختيار وهذا راجع الى القاعده السابقه لذلك مساله التكليف الذي هو المكره غير القصد يعني الاختيار عند وجوده وانتفائه في باستثناء هاتين القاعدتين التزام الشرع قانون العادل في الخلق والرفق بهم اولا الادله الداله على ذلك الاستثناء انما هو لموجب لا طلاق في اغلاق دل على ان الغضبان والسكران والمكره والذي لا يقصد كما قال ابن قيم هذا لا يقع طلاق فاذا كان كذلك اذا الذي دل على استثناء هذين الاصلين هو هو هو الشرع ثم بعد ذلك نقول التزام الشرع قانون العادل في الخلق والرفق بهم وعفائهم من تكليف المشاق أو التكليف بما لا يطاق والشارع حكيم ومن هذا الباب لو لفظ اعجمي بلفظ الطلاق أو عربي بلفظ الطلاق عند العجم ولم يعلم ما معناه يقع ولا يقع لا يقع اعجمي لا يعرف الاسلام فاسلما قل قل زوجتي طال فقاله ولا يدري معناه تطلق لا تطلق كذلك لو عربي عند عاجم قال نقول كذا فقالهم عنيد معناه طلاق يقع لا يقع لماذا لعدم القصد لعدم القصد وهذا لم يقع عند أحمد والشافعي عند احمد والشاف اذا هذه امور لا بد منها في هذا المقام ثم العلاقة بين الخطابين خطاب التكليف وخطاب الوضع نقول قد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد ويفترق أحدهم عن الاخر يعني ما العلاقة بين الخطابين ثم قولان عموما وخصوصا مطلق هذا هو المشهور عند الاصوليين ايهما اعم من الآخر التكليف اعم من الوضع التكليف من الوضع وقيل عموما وخصوصا الوجه وهو قول القرافي ومن تبعه لكن المشهور هو, هو الأول اذا يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد ك الزنا حرام وهو سبب للحد الزنا نفسه هذا حرام متعلقه بخطاب التكليف وهو سبب للحد اذا يجتمع فيه الخطابان وقد ينفرد خطاب الوضع قد ينفرد خطاب الوضع كأوقات العبادات وكون الحيض مانعا يعني يدخل الوقت ولا تجب عليه الصلاه قلنا فيما سبق يهما عام الذي ينفرد هو العام الذي لا ينفرد لاكن عام صوابني يقال علاقة بين العموم الخصوص المطلق حينئذ يكون الوضع أعم لان هو الذي ينفرد هذا معنى العموم الخصوص المطلق يكون العام يصدق على صوره لا يصدق عليها الخاص هنا الوضع يصدق على صورة لا يصدق عليها تكليف او كذلك اذا قد يدخل وقت صلاه الظهر ولا تجب على المراه لماذا لوجود مانع اذا وجد خطاب الوضع وانتفى خطاب التكليف انتفى خطاب التكليف قد ينفرد خطاب الوضع كأوقات العبادات وكون الحيض مانعا من الصلاه والصوم ونحوهما وكون البلوغ شرطا للتكليف حولان الحول شرطا لوجوب الزكاه بس كذلك يعني حول الحول لكن ما, ما تم تمم النصاب حينئذ نقول لم تجب الزكاه وامم انفراد خطاب التكليف فقال في شرح التنقيح لا يتصور لا لا يتصور ان ينفك خطاب التكليف عن خطاب الوضع اذ لا تكليف إلا له سبب أو شرط او مانع لا تكليف إلا له شرط أو سبب او مانع قال الطوبي في شرحي هو اشبه بالصوار قال في شرح التحرير وهو كما قال وهو كما فما قال لا ينفرد خطاب التكليف في صوره في صوره لا يكون معها خطاب وضع لابد ان يكون معه خطاب وضع لا ينفك الحكم التكليفي عن سبب أو شرط او مانع لابد له لابد من سبب أو شرط أو او قال الشيخ الأمين في المذكرة وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف يعني عمم مطلقا خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف لان كل تكليف معه خطاب وضع خطاب وضع اذ لا يخلو من شرط او مانع مثلا وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف كلزوم غرم المتلفات غرص الجنايات لغير المكلف كالصب يعني وجد الوضع دون التكليفي دون مجنون حينئذ نقول ماذا اذا اتلف شيئا وجب الضمان هذا حكم وضعي مع كون ينتفى عنه كليا خطاب التكليف وكذلك الصبي وقيل بينهما عموما وخصوص من وجه واعتمده القرافي في الفروق يعني قول الثاني وهو ماذا أنه عموم وخصوص وجه قال القرافي في الفروق اعلم أن خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف وقد ينفرد كل واحد منهما بنفسه هذا معنى ماذا العموم الخصوص الوجه العموم الخصوص المطلق نحتاج الى مادتين والعموم الخصوص الوجه نحتاج له ثلاث مواد مادة الاجتماع ومادة افتراق كل منهم عن الاخرى يعني نحتاج الى ماده يجتمع فيها الخطابان وماده ينفرد خطاب الوضع عن التكليف وماده ينفرد فيها التكليف عن الوضع ماده يعني صوره مثال الزين الذي ذكرو فيما فيما سمع هنا قال اعلم ان خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف هذه صوره الاجتماع وقد ينفرد كل واحد منهما بنفسه هاتان صورتان فراد الوضع عن التكليفي والتكليفي عن عن الوضع قال اما اجتماعهما فكالزنا فانه حرام ومن هذا الوجه هو خطاب التكليف واضح وسبب للحادي ومن هذا الوجه هو خطاب وضع استمع فيه الخطابان والسرقه من جهه انها محرمه خطاب تكليف ومن جهه انها سبب القطع خطاب وضع وكذلك بقيه الجنايات محرمه وهي أسباب العقوبات والبيع مباح أو مندوب او واجب او حرام على قدر ما يعرض له في صوره علم هو مبسوط في كتب الفقه فمن هذا الوجه هو خطاب تكليف ومن جهة أنه السبب انتقال الملك في البيع الجائز أو التقدير في الممنوع هو خطاب وضع اذا البيع له جهتان اما يكون واجبا مباحا الى اخره وهو سبب للانتقال اذا اجتمع فيه الأمران خطابان وبقيه العقود تتخرج عن هذا المنوال واما انفراد خطاب الوضع هنا وافق الجمهور فكالزوال ورؤيه الهلال ودوران الحول ونحوها فإنها من خطاب الوضع وليس فيها أمر ولا نهي ولا اذن من حيث هي كذلك بل انما وجد الامر في أثنائها وترتبها فقط واما خطاب التكليف هذا محل الشاهد واما خطاب التكليف بدون خطاب الوضع فكأداء الواجبات واجتناب المحرمات اداء الواجبات لكن لا بد من قيد التي لم تترتب على سبب أو شرط أو أو مانع الزاموه بانه لا مثال له الزاموه بانه لا مثال له. كل مثال اورد عليه أنه مرتب على سبب أو ثم شرط فيه أو ثم مانع منه واجتناب المحرمات كذلك قال كايقاع الصلوات ايقاع الصلوات هذا مثال للواجبات يصح لا يصح لا يصح لانقاع الصلوات ان كان المراد بها الواجبات فلا منها من وقت له أول له اخر هذا حكم وضعي ان كان المراد به النوافل كذلك الاطهار شرط اذا هي على شرط وترك المنكرات ها. ترك المنكرات نفي هنا يحتاج الى مثال خاص فينظر فيه اما التعميم هذا كذلك به نظر نظره فهذه من خطاب التكليف ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل اخر نؤمر به أو ننهى عنه هل يسلم هذا لا يسلم له لماذا لانه ليس المراد أن خط... ان هذه المذكورات هي خطاب تكليف يترتب عليه شيء اخر وانما العكس خطاب الوضع هو الذي يترتب عليه خطاب التكليف فثم ثمة معنى عند القرافي قد لا يكون هو المراد بخطاب الوضع عند الجمهور ولذلك قال هنا فهذه من خطاب التكليف يقصد بها اقاء الصلوات ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل آخر لكن هي مشترط فيها أسباب وشروط وتثم موانع وهذا المراد هنا هذا محل النزاع قال بل وقف الحال عند ادائها وترتبها على أسبابها وإن كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة وترتب الثواب ودرء العقاب غير أن هذه ليست افعالا للمكلف ونحن لا نعني بكون الشيء سببا الا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف فهذا وجه اجتماعهما وافتراقهما على كل فيه شيء من من التكلف ولم يقبل قوله عند كثير من المتأخرين قال رحمه الله تعالى فان دخل الوقت وهو غير متطهر ولا لابس ولا مستقبل توجه التكليف عليه بهذه الأمور وتحصيلها فاجتمع فيها حينئذ الخطاب الوضع وخطاب التكليف واضح إذا دخل عليه الوقت وجبت عليه الصلاه لكنه كان جاهزا يعني متطهرا فلم يؤمر بالطهارة كان مستقبل القبلة فلم يؤمر باستقبال القبلة وكان ساترا يعني كاسيا ولم يؤمر حينئذ لم يبقى إلا الا خطاب التكليف لكن ليس هذا محل النزاع ليس هذا محل النزاع بالتا لماذا لانه لو لم يكن كذلك لوجب اذا كون الحكم يفصل فيه قبل دخول الوقت بعد دخول الوقت كونه خوطب بالتكليف دون الوضع نقول هذا ليس هو المراد المراد مطلقا هذه الصلاه موقوفه على طهارة سواء كان تطهر قبل الوقت أو بعد الوقت هو يقول بعد الوقت إذا كان متطاهرا لا يجب عليه الطهارة إذا ليس الطهاره شرطا نقول إذا كان مخاطبا قبل دخول الوقت حينئذ ما حكم الوضوء قبل دخول الوقت يعتبر واجبا وهو شرط لصحه الصلاه اذا هذا التفصيل يعتبر ردا عليه من حيث لا لا يدرك ما قال من الشاطئ وان دخل الوقت وهو متطهر لابس مستقبل إن دفع خطاب التكليف وبقي خطاب الوضع خاصة هذا محل الانفراد هنا فاجزأته الصلاه لوجود شروطها قال هنا المعلق ليس الكلام المفروض في دخول الوقت وهو على تلك الحال ليس الكلام المفروض في دخول الوقت وهو على تلك الحال وانما الكلام فيما اذا توضى قبل الوقت هل اوقع واجبا ام لا يعني إذا دخل الوقت وهو متطهر قال هنا ورد خطاب التكليف دون خطاب الوضع طيب هل هذا منطرد قل لا ليس مطردا فيريد السؤال حينئذ انعكسا عليه ما حكم الوضوء قبل دخول الوقت إذا اراد ان يخرج من بيته قبل صلاه الجمعه قبل دخول الوقت هل وجب الوضوء ام لا اذا هو شرط اذا ما الفرق بينهما لا فرق البتة لكون الصلاه موقوفه على شرط سواء دخل الوقت ام لا فكون هذه الصلاه لا تصح الا بطهاره وهو شرط حينئذ النظر لكون توضع قبل الوقت أو لا نقول هذا لا اثر له في الحكم لا اثر في الحكم لان حقيقته أنه قد اتى بالواجب حينئذ اذا دخل الوقت وهو متطهر لم يخاطب ب الطهارة لكونه قد اتى بها وليس المراد انه لا يخاطب بالطهارة مطلقا إذا كان كذلك فاذا صلى نقول صلى محققا للشرط ما هو هذا الشرط الطهارة متى وجد قبل دخول الوقت هل خوطب به بعد دخول الوقت الجواب لا اذا هذا ليس ليس بمثال الجيد له للفصل بين بين النوعين قال وليس من شرط خطاب الوضع أن يجتمع معه خطاب التكليف ولا يحتاج إلى شيء من تلك التعسفات بل نخرجه على قاعده خطاب الوضع الى اخر كلامه اذا يرى أن ثم فرقا بين النوعين والعلاقه بينهم العموم الخصوص الوجهين مثل الاخير انواع خطاب الوضعين قال في البحر الثاني خطاب الوضع الذي أخبرنا أن الله وضعه ويسمى خطاب الإخبار وهو خمسة ايضا كما أن خطاب التكليف خمسه لأن الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمه الذي ربط به الحكم انناسب الحكم فهو السبب والعلة والمقتضي كما ياتي ان شاء الله وان خافه فالمانع وتاليه الشرط ثم الصحه ثم العزيمة وتقابلها الرخصة هذه خمسه ذكر السبب والشرطة والمانع وذكره الصحة والعزيمة والرخصه هذه ليست خمسه لكنهم يذكرون ماذا العزيمه والرخصه يعدونها واحده عزيمة ويقابلها كذلك إذا ذكر الصحة والفساد يعده واحدة عدوه واحدا قال في مختصر التحرير واقسامه أي اقسام خطاب الوضع اربعه عله وسبب وشرط ومانع زاد العله علة وسبب وشرط ومعنى. قال في الموافقات خطاب الوضع وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص بهذه خمسه انواع تسابقه الاسباب والشروط والموانع ثلاثه قال والصحة والبطلان والعزيمة والعزائم والرخص اذا الصحه والبطلان واحد والعزائم والرخص شيئين واحد على ذلك العامدي وتبعوا جماعه كثيره وزاد الموافق الطوفي في المختصر وشرحه العلة فقالوا هي من خطاب الوضعي وزاد القراف نوعين آخرين وهما التقديرات الشرعيه والحجاج فالاول اعطاء الموجود حكم المعدوم والعكس هذا جعله من خطاب الوضعي اعطاء الموجود حكم المعدوم والعكس اعطاء المعدوم حكم الموجود قال اعطاء الموجود حكم المعدوم اعطاء الموجود حكمه بالنصبي حكم المعدوم كالماء الذي يخاف المريض من استعماله فوات عضو ونحو ماذا يصنع يتيمم والماء الموجود هذا قال فلم تجدوا ماء هذا في حكم المعدوم هو موجود ولكنه في حكم المعدوم فيتيمم مع وجود حسا واعطاء المعدوم حكم الموجود العكس عكس الذي قبله قال كالمقتول تورث عنه الديه تورث عنه الديا. هو مات ثم بعد ذلك وردت هذه الديه حكم الموجود في حياه هو معدوم الديه في وقت حياته معدومه حينئذ اعطي المعدوم حكم الموجود فجعلت من التركه والا ليست من التركه لكن مع ذلك تورث كالمقتول تورث عنه الديه وانما تجب بموته ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في في ملكه فيقدر دخولها قبله قبل موته والثاني وهو الحجاج ما تستند اليه القضات في الاحكام من بينه واقرار ونحو ذلك من من الحجج قال وهي في الحقيقة راجعه الى السبب وليست اقساما اخرى قال صلاح الدين العلاء انواع خطاب الوضع المشهوره السبب والشرط والمانع واقتصر عليه هذا محله اجماع السبب والشرط والمانع محله اجماع وما داف هو محل خلاف نذكر خلاف في كل موضع ان شاء الله تعالى قال الفتوحي في شرح المختصر والا ايوا الا يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ الخمسه المتقدمة وورد بنحو صحه أو فساد أو نصب شيء سببا أو مانعا أو شرطا زاد او كون الفعل أداء أو قضاء أو رخصه ويزيد بعضهم اعاده أو رخصة أو عزيمة فوضعي أي فيسمى خطاب الوضع قال الشيخ الأمين في المذكره خطاب الوضع وهو أربعة اقسام العلل والأسباب والشروط والموانع زاد العلل وأدخل بعضهم فيه الصحه والفساد والرخصه والعزيمة وبعضهم يجعل الصحه والفساد من خطاب التكليف وقال أيضا اعلم أن ما ذكر من اقسام خطاب الوضع سته اقسام او سته اقسام القسم ما يظهر به الحكم وهو نوعان ما يظهر به الحكم وهو نوعان العلل والاسباب الثالث الشرط الرابع الموانع الخامس الصحه السادس الفساد ونجر الكلام إلى الرخصه والعزيمة والقضاء والاداء والإعادة وكلها من أحكام الوضع صواب هذه المذكورة كلها تعتبر من احكام الوضعي لكن منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه والراجح فيها انها من خطاب الوضعي كما سياتي في الصحه والمساد ونحوه قال الناظم رحمه الله تعالى أو سببا او مانعا شرطا بدئ فالوضع او ذا صحه او فاسد عدد لك كم خمسه اذا وافق المشهور او سببا او سببا اي وان كان الخطاب غير مقتض ولا مخير لا اقتضاء ولا تخينافي اي وان كان الخطاب غير مقتض ولا مخير بل بدا يعني ظهر وورد بكون الشيء سببا بكون شيء سببا اذا سببا هذا منصوب على اي وجه نجعله خبرا لكان او مفعولا به لا اشكال خبر الليل كان مصدر ولا نجعله لفعل مقدر بعضهم جعلوه فعل مقدر مع اين شرطيه لوهم لان بدا مذكور الفعل مذكور كانه قال ان يقتضى الخطاب فعل ملتزم او بدا يعني ظهر ورد كما قال صاحب الاصلي ان بدا اخره او بدا كون شيء سببا قدم المفعول به على المصدر المقدر بدا كون الشيء سببا هذا أولى سببا لحكم شيء وسببا معمول لمصدر مقدر وأما القول بانه منصوب من فعل مقدر مع ذات الشرط بدليل قول اقتضى الخطاب فهو هذا يعتبر من من الوهمي وتقدير ان مع بقاء بدا قد يقال به لكنه وجه ضعيف وجه ضعيف لان الفعل هنا مذكور انه بدا ولا يصح اعطاؤه على فعلا لانه ليس في الوضع اقتضاء وقدر له الناظم في شرحه وان لم يكن في الخطاب اقتضاء ولا تخييل بل ورد نظم نظما سيوطي لم يقف مع الفاظ النظم بعينها بشخصها لكن إذا حل العباره فياتي بمرادفات فيعتبر شرحا للمفردات يعني قد يظن البعض ان هذه الطريقه هي طريقه المزج اولى مزج كالأشموني مع الألفيه اولى من طريقه وضع المتن ثم بعد ذلك الشرح للمعنى العام كابن عقيل مع معلرفيه الذي يستفيد منه الطالب الأشموني والمكودي ونحوه هذا يستفيد منه أكثر والفائدة فيه هي هي المصب عنده ولكنه صعب ولكنه لماذا لأن الكلام لا يكون مرتبا بخلاف إذا ما ذكر لك الابيات ثم قال لك وهذه المساله كذا الاول الثاني وأشار إلى الأول بكذا يعني اكاديميه كما يقال حينئذ نقول هذه طريقه وان كانت سهله لكنها لا تفيد كثيرا كاك السابعه لكن إذا كان الشارح حاذقا وهم كذلك كابن عقيل والصيوطي فك العبارات عنده يكون باعتبار المتن فانت الطالب كان ذكيا يعرف انه اتى اما باللفظ نفسه أو بما يشير لتفسيره الى تفسيره ولذلك مر معنا أمس ان القاء خص قلنا هذا اولى من قصد لانه عبر في الشرح قال بنهي مخصوص لو كان في النظم قصد لقال بنهي مقصود كما عبر الجويني لكن لما عبر بنهي مخصوص عرفنا ان خص هو, هو المقدم وهنا قال بدا في النظم وقال في الشرح ماذا قال وان لم يكن في الخطاب اقتضاء ولا تخير بل ورد بكون الشيء سببا ورد اذا فسر بدا بكونه ورد هذا واضح إلى آخر كلامه أو بكونه مانعا يعني بكون الشيء مانع اذا حكم الشارع بكون الشيء سببا فهو حكم وضعي حكم وضعي او بكونه بكون الشيء مانعا من شيء اخر سببا لشيء اخر مانعا من شيء آخر أو بكونه شرطا فيه عن ثلاثه انواع بدا اي ظهر وورد الخطاب فوضعي يعني فليس خطاب تكليف بل هو وضعي بل هو وضعي فهو وضعي حينئذ نجعل هنا وضع او وضعيه فوضع قاله فالوضع فالوضع حينئذ فالوضع يكون خبر مبتدا محذوف والفاء هذه جعلنا الفعل بدا مسبوقا مع ان الشرطيه مقدره محذوفه تكون في جواب الشرط والا نجعلها زائده اجعلها زائده لانه إذا قيل بدا فالوضع اما ان تكون واقعا في جواب الشرط المقدر والفعل مذكور وهذا يحتاج إلى الى اثباته يعني بدليل واما انه ماذا انها تعتبر زائده قال فـ الوضع اي فليس خطابا تكليف بل هو الوضع اي خطاب الوضع وقيل جواب الشرط المقدر بتقدير مبتدا اي فهو الوضعي لانه متعلقه الذي هو كون شيء سببا مثلا ثابت بوضع الله تعالى أي جعله عرفنا أن الوضع المراد به هنا الشرع وضع اي شرع عنيد ليس الغرض هنا بكلمة الوضع الإشارة إلى ما يترتب صريحا وان كان تضمنه وإنما المراد به الحكم على الشيء على الوصف بكونه سببا او مانعا او شرطا ثم ما يترتب عليه هذا من قبيل الاخبار ليس من قبيل الوضع فمعناه ان الله تعالى قال اذا وقع هذا في الوجود فاعلم اني حكمت بكذا الى اخر ما مر معنا او ذا صحه ذا يعني صاحب الصحه ذا هذا بالنصب بالالف لانه من من اسماء سته وكذلك او بكون الشيء ذا صحه لكون الشيء ذا صحه يعني صحيحا اولا يعني صحيحا هنال ذو هذه تعول بالمشتق ذا صحة أي صحيحا أو بدا بكون الشيء فاسدا يدل على أن ذا صحه المراد به صحيح فهو أيضا من خطاب الوضع اذا عدد لك هذه الأمور الخمسة يستدل به على أن خطاب الوضع محصور في المذكور وهي خمسه اشياء قال الزركشي فإن قلت كان ينبغي أن يقول فإن ورد سببا أو شرطا أو مانعا لأن السبب نفسه ليس هو الحكم بل جعل الشارع إياه سبب ليس هو الحكم وإنما جعل الشارع إياه سببا ولذلك قلنا إذا لم يجعل الشارع الشيء سببا لا يجوز لنا أن نحكم بكونه سببا وكذلك الشرط والمانع قلت ينبغي أن يكون انتصابها بمصدر محذوف أي بجعله الوصف سببا أما هو موجود ثابت في الوجود لكن الذي جعله سببا ورتب عليه هو الشارع قال في شرحه ناظم والتعبير في النظم باو أحسن من تعبير اصله بالواو وهنا ثم خلاف قال او سببا او مانعا أو شرطا حذفت أو شرطا بدا فالوضع أو ذا صحه او فاسدا وصاحب الاصل جمع الجوامع عبر بالواو فعدل عن الواو إلى أو ولذلك قال التعبير في النظم باو أحسن من تعبير اصله جمع الجوامع بالواو الى المراد التقسيم مراد التقسيم أو حينئذ تكون ليه للتقسيم قال في الاصل وان ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا أي ورد الخطاب بكون شيء سببا الى اخره قال المحل الواو للتقسيم وهي فيه اجود من أو وهي فيه اجود من من او كان الصوت اراد التنكيت على على المحل جعل أو ثم قال هي اجود قلب العباره عليه قال هي اجود من من الواو والمحل قبله سابق قال ماذا الواو للتقسيم وهي فيه أجود أجود من أو أو كما قاله ابن مالك اجود من أو كما قاله ابن مالك حين يدنا نكت عليه اعترضه الناصر صواب ان او اجود من الواو أو أجود من من الواو والواو إن كانت تاتي للتقسيم الا ان فيها شيئا من الوهم بانه لا يصدق الا بالاجتماع إذا قلت الكلمه اسم وفعل وحرف لابد ان نجعل الواو بمعنى أو هنا لماذا لأنك لو قلت الكلمه اسم او فعل حرف الواو لمطلق الجمع وان زاد التقسيم عليها لابد من اعتبار المعنى الاصلي وهو مطلق الجمع اذا لا تكون كلمة الا إذا اجتمعت الثلاثه اسم وفعل وحرف اذا لا يكون خطاب وضع إذا وجد سبب الفقه لا بد من السبب والشرط والمانع والصحي والفاسد إذا اجتمعت فوق خطاب الوضعي إذا وجد أحدها فليس خطابا وضعا وليس هذا المراد ليس هذا المراد اعترضه الناصر يعني اعترض المحلي فقال جعلها للتقسيم يقتضي ورود الخطاب بكون الشيء المذكور منقسما إلى هذه الاقسام وان الوضع هو الخطاب الوارد بذلك ولا خفاء في بطلانه اذ الوارد بكون الشيء أحدها وضع والواو تدل على مطلق الجمع وان لم يرد غيره جعل سبب فقط ولم يرد الشرط ولا المانع فنحكم بكونه حكما وضعيا فالصواب بشهاده الذوق أن الواو بمعنى او فليتامل فليتامل هذا والصواب ان ماذا ان الواو بمعنىه لقال عطار فظهر أن استقامه الكلام إنما يتم على جعلها بمعنى أو وأما جعلها تقسيميه فلا يعني الواو في كلام صاحبي صاحبي الاصلي صوابه هو ما ذكرناه وقوله او ذا صحه او فاسدا جعل من اقسام متعلق خطاب الوضع كونه كون الشيء صحيحا او فاسدا ورده العضو تبعا لمن الحاجب فقال علم أنه قد يظن أن الصحه والبطلان في العبادات من جملة اقسام الوضع فانكر ذلك اذ بعد ورود أمر الشرع بالفعل فكون الفعل صحيحا اي موافقا للامر او باطلا أي, اي مخالفا له لا يحتاج إلى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل فهو ليس حكما شرعيا بل هو حكم العقل يعني الصحة والفساد هل هما حكمان شرعيان ام عقليان سياتي بحث على التفصيل في لكن المراد هنا التنكيت على كون الناظم جعل الصحه والفساد مطلقا أطلقه والا فيه في خلاف وبما تقرر علم ان خطاب الوضع حكم شرعي وتعارف وهو مختار ابن حاجب خلافا لما جرى عليه بعضهم وذلك لأنه لا يعلم الا بوضع الشرع كالخطاب التكليفي لا فرق بينهما من حيث ماذا من حيث الماخذ كتاب وسنه خطاب تكليف مرده للكتاب والسنه لا إلى العقل كذلك خطاب وضع مرده للكتاب والسنه لا إلى العقل فهما سيان من هذه حيثية بل قيل انه لا حاجة لذكره لانه داخل في الاقتضاء والتخيير ومر معنى في اول الكتاب اذ لا معنى لكون الزواج مثلا سببا لوجوب الظهر إلا ايجابها عندهم فرجع إلى ماذا إلى الاجابه وقيل إنه ليس بحكم حقيقة لأنه ليس بانشاء بل خبر عن ترتب اثار هذه الأمور عليها قال البرماوي وليس هذا الخلاف كبير فائده وليس لهذا الخلاف كبير فائدة بل هو خلاف لفظي قيل انواع خطاب الوضع من قسم الحكم الشرعي واليه ذهب الغزال والآمدي وقيل بل علامه على الحكم والوجوب بالامر والاوقات والأوقات علامات وأمارات للوجوب اختار ابن السمعاني في قواطع وقيل بل متلقى من خطاب إخباري عن أفعال المكلفين ثلاثة أقوال قال الزركشي والتحقيق أنه لا يحتاج إلى غير إثبات الحكم يعني النظر فيه من حيث ماذا هل هو من قسم الحكم الشرعي أولا قلنا نثبته بالدليل ثم بعد ذلك كونه تكليفيا طلبيا وضعيا هذه مسل الصلاحيه اما من حيث اثباته بالشرع هذا لابد منه لأنه المقصود فلا حاجة إلى أن نقول لله في كل واقعة حكمان احدهما نصب الشيء سببا والثاني إثبات الحكم اذا المقصود حاصل بإثبات الحكم فلا حاجة إلى الوضع الثاني وهو نصب الشيء سببا يعني التنصيص عليه لا نحتاج ان نقول الزنا سبب أو الزنا ترتب عليه أمران حكم تكليفي واول سبب الى اخره وانما نعته مباشره قلنا هذا حكم شرعي فرتب عليه كذا وكذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين